وَإِن يُرِيدُوا أَن يَقْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ كِتَابَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ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 منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بانهم قوم لا يفقهون الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا فان تكون منكم 100 صابره يغلبوا 200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 لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما اقتدتم عذاب عظيم فكلوا مما ولنتم حلالا طيبا واتقوا الله ان الله وفور الرحيم